Абікабія, якія, Марія, якія, якія, якія, якія, якія, якія, якія, якія, якія, якія, якія, якія, أشتدعك أنا أترجعك وأتوسل إليك أنا أترجعك وأتوسل إليك ومنها أذى لها دعب أندي رضعك ونعلك ما أعترف مخطي عليك هناك ما اعترف مخطي عليك لو تطلع عب رضى عمري فداعك بكت عناي بكت عناي بكت عناي أمر الفرق عليك سهرني تبتسر وياك حبيبي من حبيبي من عذولك ما عليك مدام القلب يا خلي هواك يا حبك ما عدت احبك ما عدت احبك ما أحبك موت, احبك موت احبك موت احبك موت احبك موت والله وحد وياك سكن في سكن في مهجة فؤادي غلا عليك وظنه ما يخيب الظن فيك في رجع قدر شاريع ملاعيك بكبي يايك يا عمري يا بي يايك